أيها الأخوة، هذا هو الشرط الأربعون من تفسير سورة آل عمران. ثم قال: ومن النصر إلا من عند الله. يعني حتى لو لو أمدتم بالملاك ثلاث الآلاف أو خمسة الآلاف، فليس النصر بهم، ولكن النصر من عند الله، وهو الذي يهيئ أسباب النصر هو الذي يهيئ أسباب النصر فلا تعتمد على غير الله سبحانه وتعالى مما جعله الله سببا وين رحت؟ مما جعله الله تعالى سببا في في, في النصر قال إن من عند الله العزيز الحكيم العزيز يعني ذو العزة وعزة الله سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع عزة القدر وعزه القهر وعزه الامتناع عزة القدر يعني الشرف والسيادة والفضل مثل أن تقول هذا الشيء عزيز وجوده يعني أنه منفرد الصفات الكاملة عن غيره عزة القهر يعني الغلبة يعني أنه غالب ومنه قوله تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أي غلبني فيه فالله سبحانه وتعالى له الغلبة كما قال تعالى يقولون يعني المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل فسلم الله لهم ذلك أن الأعز يخرج الأذل ولكن لمن العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون إذن العزة الغلبة يعني القهر يعني الغلبة أنه غالب غالب لكل شيء ومن الشعر الجاهلي أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب وليس الغالب نعم يقول الثالث عزة الامتناع يعني أنه يمتنع أن يناله السوء سبحانه وتعالى أو النقص وهو مأخوذ من قولهم أرض عزاز يعني صلبة قوية. لا تؤثر فيها المعاول فصارت العزة التي يتصب الله بها ثلاثة أنواع ذكرها يا خالد عزة القدر وعزة القاهة وعزة الامتناف نعم مش معنى. ما معنى عزة القدر عزة الشرف والمكان نعم والسيادة طيب عزّ القهر يعني عزة الغلبة. عزة الغلبة. يعني أنه غالب لا يغلبه شيء. شاهد يا فهد على أن العزة تأتي بمعنى الغلبة. نعم. والله عز وجل عزني بمعنى غلبة. بمعنى غلبة. الثالث عزة الامتناع. إيش معناه؟ امتناعنا نرسو ونقص أو نقص. منه قوله أضل عزاز يصلي نعم وأما قولها الحكيم فالحكيم مأخوذة من الحكم ومن الإحكام فالحكم يعني القضاء والإحكام يعني الاتقان ونحن نعلم أن حكم الله ينقسم إلى قسمين حكم كوني لا يتخلف المحكوم فيه وحكم وحكم شرعي قد تخلف فالحكم الكوني لا يتخلف أبدا ومنه قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي يعني حكما شرعيا أو حكما كونيا حكما كونيا وأما الحكم الشرعي فمثل قوله تعالى في سورة انتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم الحكيم ومن قوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فإذا الحكم من قسم كوني وسرعي ثم إن في كل منهما حكمة يعني ما من حكم كوني أو شرعي إلا مقت إلا وهو مقترين بالحكمة لأن قلنا إنما أخذه من الحكم والإحكام فالحكم الكوني لا بد أن يكون له حك حكمة والحكم الشرعي لا بد أن يكون له حكمة ثم الحكمة قد قد يكون المراد بها أن وقوع الشيء على هذا الوجه حكمة والغاية منه حكمة أيضا فتكون الحك الحكمة في صورة الشيء والحكمة الثانية في في الغاية منه فوجود فكون الصلاات الصلوات على هذا الوجه هذا حكم حكمة تتعلق بصورة العمل والغاية منها حكمة تتعلق بالمراد من هذا, من هذا العمل فإذا قلنا الآن الحكمة إما في الحكم الكوني أو الحكم الشرعي وإما أن تكون في صورة الشيء أو في غايته صار عندنا أقسام كثيرة وكلها داخلة. فقول تعالى على الحكيم: طيب وربط العزة بالحكمة لا يفيد معنى ثالثا غير المعنى المستفاد من العزة على انفراد أو الحكمة على انفراد. وذلك لأن العزيز قد طالبه العزة. حتى يتصرف تصرف الطيش والسفة كما قال تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم لكن عزة الله عز وجل لا تخرج عن الحكمة مع أن له العزة المطلقة فإنها فإن هذه العزة لا تخرج عن الحكمة لن يفعل شيئا على وجه السفة ما يفعله على وجه الحكما ثم قال الله عز وجل ليقطع طرفا <تصفيق> <تصفيق> نعم نأخذ الفواحي قبل قال الله عز وجل قد نصركم الله ببدل وأنتم أذلة إلى آخر في هذه الآية امتنار الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بنصرهم في بدع والنصر لهم نصر للأمة إلى يوم القيامة ومن فوائد الآية أن, أن الإنسان بغير نصر الله لا يستطيع أن ينتصر لأنه إذا كان جند الله الذين هم أعظم جند كان على وجه الأرض وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معه لم ينتصروا بانفسهم وإنما انتصروا بنصر الله فمن سواهم من باب أولى ويتفرع على هذه الفائدة أننا لا نعلق النصر إلا بالله سبحانه وتعالى لا نعلق النصر بقوتنا ولا بقوة مساندة لنا وإنما نعلق النصر بالله وحده ونجعل هذه الأشياء المادية التي يكون بها النصر نجعلها أسباباً قد تتخلف عنها مسبباتها لأن النصر يكون من عند الله وحده ومن فائد هذه الآية أنه كلما كان الإنسان أذل لله كان أقرب إلى نصر الله وكلما كان الإنسان مستغنياً عن الله كان أبعد عن النصب لقوله وأنتم أذلة والإنسان إذا رأى من نفسه العزة وعلى وشمخ فإنه يخذل قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا طاء رآه السانب والمفائض الآية الكريمة أن النصر لا يكون بسبب بكثرة العدد ولا بقوة العدد بل هو من عند من عند الله سبحانه وتعالى لكن كثرة العدد وقوة العدد مما أمرنا الله به وجعله سببا للنصر كما قال تعالى وأعدو لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم من ورائهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ولهذا يجب على ولاة الأمة الإسلامية أن نعد أعظم سلاح يفتك بالأعداء من أجل إذا احتاجوا إليه يستطيعون المهاجمة مهاجمة العدو أو المدافع إذا تد عليهم أحد، وأما الأسلحة التقليدية التي تعتبر في وقتنا الحاضر مثل الحمير بالنسبة للخيل في الوقت السابق، فهذه لا تكفي إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع، فإنه معدوم، لكن إذا كان يستطيع فالواجب. أن يجهز نفسه بكل ما يستطيع من قوة لأن أعداء الإسلام يتربصون به الدوائر ويريدون أن يقضع المسلمين بكل وسيلة فإذا لم يكن عندنا سلاح نكبتهم به ونخذيهم به ونذلهم به فإننا لم نقم بما أوجب الله علينا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طيب وهنا يقول فاتقوا الله من فوائده أن من من الله عليه بعمة كان ذلك موجبا لتقوى الله فالنصر سبب للتقوى والذل لله والخضوع لهم والانتراح بين يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة دخل مطاطئ الرأس يتلو كتاب الله عز وجل خلافا لما يفعله الناس اليوم أو بعض الناس إذا انتصر جعل هذا النصر سببا للأشر والبطر والملاهي والأغاني وغير ذلك من المعاصي بل قد يكون بعد النصر أكثر منه فسوقا مما قبل الحرب وهذا خلاف ما أمر الله به لأن الله قال ولقد نصركم الله فاتقوا الله فأمر بالتقوى بعد النصر لألا يشمخ الإنسان بأنفه ويتطاول على ربه بانتصاره، فيعود إلى ما كان عليه من الفرح والبطر والأشر، ومن فوائد هذه هذه الآية أن نتق الله تعالى من الشكر، أن نتق الله من شكر الله، لقوله تعالى لعلكم تشكرون، وهذا أمر لا شك فيه أن التقوى من الشكر، بل هي الشكر حقيقة. لأن التقوى اتخاذ وقائع من عذاب الله بفعل أوامره والاستناب نواهي والشكر هي القياء هو قيام بطاعة المنعم في القلب واللسان والجوارح. عرفت الشكر هنا أين ذهبت؟ ها لا صحيح عندك لا لكن أين ذهب قلب طيب الشكر جماعه شوف اللي جنبك القيام بطاعه نعم القيام بطاعه المنعم بالقلب واللسان والجوارح طيب ثم قال الله تعالى اذ تقول للمؤمنين الا يكفيكم إلى اخره من فوائدها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة أصحابه من إدخال الأمل في قلوبهم إدخال الأمل في قلوبهم عند احتداد الأزمات وهذا وهذه الطريقة السليمة لأنك إذا أدخلت الأمل على الناس نشطوا ونسوا ما هم فيه من الهم والغم أما بعض الناس إذا يكون على الأكس تجد يدخل على الناس باب التشاؤم التشاؤم والمروعات والمخيفات وكل ما قلنا انتهت هذه المروعات جاءنا ما هو أشد ترويعا هذا لا شك أنه خلاف السياسة الشرعية بل وخلاف العقل الشيء الذي تدعو الضرورة إليه مما يروع هذا لا بد منه أما الذي لا تفشح الحاجة إليه أو الضرورة فافتح للناس باب الأمل فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لما إنهم خافوا من إمداد المشتكين بعضهم بعضا قال لهم هذا الكلام ألي يكفيكم إن يمدكم ربكم ثلاثة آلاف من الملائكة منزلي ولما أخبر بأن بني قريضة نكثوا العهد في عام الأحزاب أرسل إليهم من يقص الخبر وقال للرسول إذا أتيتم فالحنوا لي لحنا الحنوا لي لحنا وش مهنة يلحنوا يعني أخبروني بهذا إشارة وهي تسمى عندنا الآن الشفرة شفرة خاصة أخبرهم بها لأنهم إذا جاءوا ووجدوا أن اليهود قد نقضوا العهد ثم أخبر الرسول أمام الناس يلحقهم الرو والخوف فقال الحنوا لي لحنا فلما رجع رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه أن بني قريضة نقضوا العهد لكنه لفظ صليح باللحن الذي أرشدهم إليه قال أبشر أبشر وكان المتوقع لو كان مثل بعض قادتنا أن نقول والله هذه مصيبة جاءنا عدو جديد نعم ثم دخل ملع القلوب رعبا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبشر ولما كانوا يحفرون الخندق واعترضتهم كدية صخرة شديدة عجزوا عنها جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخفروه فجاء ونزل في الخندق وأخذ المعول فضرب ضربة انقدح منها شعاع قال في الفلولة أضعت منه قصور كسر أو قيصر وفي الثانية قصور كسر أو قيصر في الثالثة قصور اليمن صنع فقال أبشر ما أن الله تعالى قال عنه في تلك الحال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ويزارة الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون الآن مثلا هنا في هذه الأحداث نجد أن الطاغي قد تخلخل وظهر فيه الخلف ولا أشكله فيه ثم يأتي بعض الناس يقول لا عنده قوة عظيمة متخرع بيخليها في آخر في آخر الوقت الله أكبر الآن قد بشرك الله سبحانه وتعالى بما يدل على أن الله سيكشف المسلمين شرها ثم تأتي وتروع الناس يقول لا عنده عنده قوة بس بيخليها آخر شيء من قال لك هذا؟ إن كان هذا محتملا فالأول أقرب احتمال ما في شك أنه أقرب لأن كل إنسان لا يمكن أن يتظاهر بهزيمة أمام عدوه أبدا ولهذا ينبغي لنا أن ندخل على أسباب الأمل والمقدر سيكون سواء أن أدخلنا باب الأمل الذي ينشطهم ولكن نعم ينشطهم ويدخل عليهم الصرور وينسيهم الغموم أو أدخل أدخلنا عليه باب, باب المروعات والمقبضات حتى أن الإنسان تيبس أمعه على بطنه هذا مو صحيح أنت أدخل الأمل وما أراد الله سوف يكون ما أراد الله سوف يكون ولكن مع ذلك أنا أقول أن أقول إنما يكون إدخال الأمل حينما يتعلق القلب بالله عز وجل وتنقطع الحيل إلا من عند الله سبحانه وتعالى نعم من فوائد الله الكريم إثبات الربوبية الخاصة لقوله أن يمدكم ربكم والربوبية نوعا عامة وخاصة ففي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين هذه عام، وفي قوله ربكمنا خاص، وكذا وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة فرعون الذين من الله عليهم بالإيمان قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهرون الأولى عامة والثانية خاصة نعم فيها سألة. ها طيب نعم. لا بعض الحديث مع المسلمين في نعم كيف لا هذه إن صح للأحديث هذا لأن بعض العلم ضعافها وقال ما قاتت الملائكة إلا في بدر وإنما جاءت في وحد لسقوية المسلمين فقط لكن إن صحت فهذه الخاصة حينما تخلى الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبق معه إلا نفر قليل لا محمد أخوات الناس في حدث ينظر عدم فعلي أخي والله حالنا لا نعم لا لكن حالنا لان لا حالنا ضعيفه ولكن أملنا بالله وعفوه اكبر من سوء ظننا بأنفسنا إيه نعم ما ذكرناها ها ان فوري يعني في الوقت الحاضر يعني من الوجه الذي الذي جاءوكم به هم لما صرفهم الكفار حزم الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وحصل ما حصل لهم وصرفوا قال الله عز وجل إن جاءوكم من فورهم هذا ورجعوا عليكم ما مدكم الله ولي تتمئلنا قلوكم عزقنا على حرور واشتغلوا يقول ولي تطمئن على إيش معطوفة على بشرة ها؟ إذا كان على بشرة, بشرة وهذا من ما يؤيد أنها مفعول من أجله إذا كان مفعول به إذا كان مفعول به قدر فعل يعني إينا. يعني وأخبركم الله لي تطمئن به قلوبكم شيخ السؤال الثاني يجوز بشرط أن يوافق الإخوة توافقون الله تبارك وتعالى أصل صلاة آلاف من الملائكة بي بي مع الصحابة مع أن واحد جبريل يكتب من جميع نقول لا ألف لأن هذه ما ذكرنا إنه ما حصل لأ الإمداد لأن الشرط لم يحصل على قول الصحيح لكن الألف الألف من الملائكة في بدر نعم يكفي ملك واحد لا شك ويغني عن ذلك أيضا كلمة واحدة من الله تغني عن الملائكة وعن البشر ألزا كذلك ولهذا قال الله تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم جنة أطرفها لهم تفوت هذه الفائدة واضح لا. نعم تسمى شروط النصر التي توفرت قد اتحقق النصر والأخير لزول الملائكة إلى, مد... إلى يومنا هذا. تنزل الملائكة لا ربما نعم ربما أن الملائكة تنزل لتثبيت المؤمنين وإذا كان القتال جهادا في سبيل الله حقا فقد تقاتل لأن الله تعالى ينصر دينه نعم الشيخ ما يصلح أن يكون متعلق الضبط الكرة أو تذكر أيهن يصلح إذا لم لا يمكن لأن التقدير الأصل فيه الأصل عدمه لأن التقدير يستلزم الحذف والأصل عدم الحذف فإذا أمكن أن يكون متعلقا بشيء موجود فإنه لا يقدر أما إذا لم يمكن يقدر تعالى إلى قول الرسول هذا هو الراجع وإن كانت المفسرين يعود على إخبار الله عز وجل لكن أقرب أنه قول الرسول ووعده إياه مد بعد الأثانة ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور حليم تقرأ محمد والله غفور حليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى إذ تقول للمؤمنين أليك فيكم هذا متدعى مناقشة الفوائد من أين أخذنا إثبات الرؤوبية لقوبه أن يمتكم ربكم أخذنا إثبات الرؤوبية لقوبه أن يمتكم ربكم قال الله تعالى إذ للمؤمنين أليك فيكم أن يمتكم ثلاثة آلاف من الملائكة منزلين أخذنا من فوائد هذه الآية أنه ينبغي إلقاء البشرى في قلوب المقاتلين كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام من فوائدها أيضا الربوبية الخاصة في قوله أن يمدكم ربكم والربوبية الخاصة تقتضي مع المعنى العام وهو التدبير والملك أن التثبيت والإعانة والكف عن الشرور وما أشبه ذلك لأنها خاصة من فوائدها أن الملائكة أجسام يحصون بالعدد لقوله بثلاثة آلاف من الملائكة من فوائدها أيضا أن موطن الملائكة هو السماء هذا هو الأصل لقوله منزلين لأن النزول إنما يكون من أعلى إلى أسر فإذا كان النزو... فإذا كان الملائكة هؤلاء منزلين دل على أن مكانهم في السماء هذا هو الأصل لكن ينزلون إلى الأرض كثيرا حسب أعمل الله سبحانه وتعالى ومن فوائدها أن الملائكة لم تقاتل بلا شك ولكن هل أمد ذكرنا أن المسألة فيها قولان للعلماء إن كان في بدر فقد أمدوا وإن كان في وحد فإنهم لم يمدوا إلا أن ذلك شرط بالصبر والتقوى ثم قال تعالى بل إن تصبر وتتقى إلى آخره من فوائد هذه الآية أن الصبر والتقوى سببان للنصر يقول إن تصبر وتتقوا، أي تصبروا على الأوامل وتتقوا المحارم، وقد سبق تفسيرها من فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى زادهم على ما بشرهم به الرسول عليه الصلاة والسلام زادهم ألفين إذا صبروا واتقوا ومن فوائدها أن هؤلاء الملائكة الذين يمدون بهم لو صبروا واتقوا مسومين أو مسومين على قراءتين فمسومين أي قد جعل فيهم علامة تختص بهم كما سبق مسومين أي جعلوا علامة هم جعلوا علامة على ما جعل لهم من الخيول على حسب ما جاءت به الروايات من فوائد الآية أيضا والتي قبلها أن من نعمة الله على العبد أن يكون الذي يتولاه الملائكة لأن الملائكة تثبت على الخير بخلاف الشياطين فإنها تثبت على الشر ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا امتنعت الملائكة عن بيت فإنه نوع من العقوبة كما في قوله عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا بيتا فيه صورة ثم قال تعالى وما جعله الله إلا بشرة لكم إلى آخره هذا متدرب طيب من فوائدها أيضا من فوائده أن هذا الوعد من الله بشرة أو من الرسول على خلاف بين العلماء والخلاف في هذا بسيط الحطب يسير سواء كان ما جعله أي قول الرسول أو ما جعله أي قول الله لهم إلا بشرى من فوائدها أن إمداد الشخص بما يعينه سبب لسروره وبشرته لقوله وما جعله الله إلا بشرى وسبب لتمأنينة قلبه وثبوته وسكونه لقوله ولتطمئن به قلوبكم ومن فوائدها أنه مهما عظمت الأسباب إذا لم يؤيد الله الإنسان بنصر فإنه لين تصد لقوله بعد ذكر هذا الإمداد ومن نصر إلا من عند الله ومن فوائدها أنه يجب على المرء مع فعل السبب أن يعتمد على ربه وأن يؤمل النصر منه سبحانه وتعالى ومن فائدها الآية الكريمة أن النصر من مقترصمه العزيز الحكيم ومن فائدها أنها أن الله لن ينصر إلا من اقتضت الحكمة نصره لقوله العزيز الحكيم ولا يرد على هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل للمشركين نصراً في غزوة أرحد لأننا نقول هذا النصر فيه فائدة عظيمة للمسلمين فيه فائدة عظيمة للمسلمين فهو حكمة انتصار المشركين في أرحد لا شك أنه حكمة ترتب عليهم فوائد عظيمة تذكر إن شاء الله في الآياتك منها قوله ليقطع طرفا من الذين كفروا اللام هنا للتعليل والفاعل في قوله يقطع يعود إلى الله سبحانه وتعالى والمراد بالقطع هنا الإهلاك أي ليهلك طرفا والجار مجرور اللام هذه متعلقة إما بقوله ولقد نصركم الله ببدر ولكن هذا ضعيف لأنه بعيد. يعني أنه جاءت كثيرة تفصل بين العامل والمعمول وهذا لا نظير له وإما أن يكون متعلقا بمحذوف تقديره فعل ذلك ليقطع طرفا وهذا القول أصح، يتكون لا متعلقة بفعل محذوف يقدر على وجه مناسب قولوا من الذي يقطع طرفا من الذين كفروا أي لهلكهم ولكن هل هذا فيما إذا انتصروا على المسلمين أو فيما إذا انتصر المسلمون عليهم المسلمون عليهم أو على الوجهين جميعا الصواب أنه على الوجهين جميعا لأنه إن انتصر المسلمون وهزموهم فقد هلك طرف منهم وإن انتصروا هم على المسلمين فإنهم سوف يلحقهم الغرور ونشوة النصر ثم يعيدون الكره مرة ثانية وحينئذ يقضى عليه حينئذ يقضى عليه فتكون فيكون الوجهان حاصلة أو فيكون الوجهان حاصلة سواء غلبوا أم غلبوا وقوله طرف من الذين كفروا الطرف طرف الشيء هو منتهى من أسفل أو من أعلى فهل المراد بالطرف هنا الذي يلي المسلمين الجواب نعم المراد الذي يلي المسلمين وذلك لأن المسلمين مطالبون بقتال من يليهم من الكفار حتى يفتحوا بلاد الكفار بلدا بلدا يا أيها الذين آمنوا وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولجدوا فيكم غلظة وهذا كما أنه سنة الله الشرعية فهو أيضا موافق للفطرة لأنه ليس من الحكمة أن تذهب إلى البعيد تقاتله وتترك القريب إذا أنت القريب في هذه الحال ربما يكون كمينا كمينا يعني يحول بينك وبين رجوعك إلى إلى إلى بلدك وقوله أو يكبتهم يعني يخذلهم ويذلهم وإن لم يحصل منهم قتل فيهم قتل فينقلبوا خائبين ينقلبوا إلى من ينقلبوا إلى بلادهم خائبين أي لم يحوزوا خيرا وذلك كما حصل في غزوة الأحزاب فإن الأحزاب غزوة الأحزاب رجعوا خائبين بدون قتال كما قال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال إذا لا قتال ردهم الله بالريح والجنود التي لم نراها ليس لك من الأمر شيء ليس لك قال بعض العلماء إن المعنى ليس إليك من الأمر الشيء مثل قوله تعالى ربنا إننا سمعنا منادا ينادي للإيمان يعني ينادي إلى الإيمان ولكن الظاهر أن اللام على بابها ليست بمعنى إلا والمعنى أنك لا تملك شيئا، وليس المعنى أنه لا يرد إليك شيء بل المعنى أنك لا تملك شيئا. فاللام على هي عليه والخطاب في قوله ليس لك من الأمر شيء للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله من الأمر يعني الأمر الكوني أما الأمر الشرعي فإن للرسول عليه الصلاة والسلام منه شيء لقوله تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله أما الأمر الكوني فلا واختلف واختلفت الروايات في سبب نزول هذه الآية ففي بعض الروايات أن سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قوم من الكفار مثل أبي سفيان وسهيل بن عمر وصفوان بن أمية والحارث بن هشام هؤلاء أربع كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم يلعنهم إذا صلى الفجر بعد في الركة الأخيرة يدعى عليه اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بأسمائه فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء فالأمر إلى الله وقيل وفي أي رواة أخرى صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شج وجهه في أحده جعل يمسح الدمع وجهه ويقول كيف يفلح قوم شج وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء والقائد في أسباب النزول أنه إذا لم يمكن الترجيح فلا مانع من أن يتعدد السبب لا مانع من أن يتعدد السبب فيكون لنزول الآية سبب يعني أنها نزلت بعدهما جميعا، فتكون فيكون الأمران سببين لنزول الآية. أولا إنكار عليه الصلاة والسلام على هؤلاء القوم وقول كيف يفلح استعباده فلاهم والثاني لعنه هؤلاء الأربعة. نعم ولا ولا, ولا محرر في ذلك. فإن الآية قد يكون لنزولها سببان وقوله أو يتوب عليهم أو يتوب عليهم قيل إنها معطوفة على يقطع وقيل إن أو بمعنى إلى أن يتوب عليهم فعلى قول الأول لا إشكال في الآية ويكون الله ويكون الله عز وجل ذكر عاقبة هؤلاء الكفار أربعة أمور يقطع طرف من إذا كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم وهذا الوجه كما ترون وجه حسن ليس فيه إلا الجمده المعترضة في قوله ليس لك من الأمن شيء وهذا لا لا يضر ففي القرآن جمل معترضة بين أشياء متقاربة في المعنى بل فيه آيات فمثل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلات الوسطى وقوموا لله قانتين ذكرت هذه في أثناء آيات العدد في أثناء آيات العدد ولا يظهر للإنسان وجه مناسبة لكن الله عز وجل آنا آن منه كذلك أيضا هنا نقول لا يضر أن توجد جملة معترضة مع أننا سنبين إن شاء الله المناسبة فيها أما القول الثاني الذي يقول أو بمعنى إلى فيقولون إن في الآية حذفا والتقدير ليس لك من الأمر شيء فاصبر أو يتوب عليه فيقدرون فعلا هو أصبر يعني لا تتوب عليهم أصبر أو يتوب عليهم وتعلمون أن أو تأتي بمعنى إلى وتأتي بمعنى إلا أن بمعنى إلى أن وبمعنى إلا أن فإذا قال القائل إلا أقتلن الكافر أو يسلم فهي بمعنى إلا أن ورأي صح أن تكون بمعنى إلا أن وإذا قال لألزمن الغريم أو يقضي نيدين فهي بمعنى إلا أن وقوله يتوب عليهم وذلك بهدايتهم للإسلام لأن الكلام الآن في الكافرين وتوبة الله على الكافر أن يهديه للإسلام وتوبته على الفاسق أن يرده عن الفصل إلى الطاعة وتوبة الله على العبد قسمان توبة سابقة وتوبة لاحقة وتوبة العبد متوسط بينهما. وهذا مذكور في سورة التوبة قال الله تعالى و... و... لقد تاب الله عن النبي والمهاجرين والعنصار الذين اتبعوا في ساعة العصرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم روف الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأضوان مرحبت وضاقت عليهم أنفسهم ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا تاب عليهم ليتوب هذه التوبة السابقة التوبة السابقة والتوبة السابقة معناها التوفيق للتوبة والتوبة اللاحقة قبول التوبة وتوبة العبد تكون ايش بينهما نعم او يتوب عليهم اي يسرهم للإسلام من الكفر نعم يا عدم لا لا لا هناها عن لعنه اللعن لا تلعن لكن أدع عليه بالهلاك لا مان أدع عليه بأن الله يشتعل وطعته عليه باسمه ما في مان لكن اللعنة لأن اللعنة معناها الطرد والإبعادة رحمة الله وأنت لا تدري ربما يكون هذا الكافر المعتد الظالم يكون في يوم من الأيام ناصر الإسلام أليس خالد بن الوليد قاتل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ في أحد قاتلهم وصار من من, من فرسان الإسلام. وعمر بن بخطاب عمرو العاصف والله إني إني أتمنى أن أتمكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقتله. يتمنى مني. لما من الله على الإسلام قال والله ما ما أحد طارف به تعظيم الله. الله أكبر. ما تدري القلب يدل الله نعم. ليس يزالك من الأمن شيء إلا أو يتوب عليهم هل يصف العتب على شيء إذا كان أو بمعنى ما إلا على العتب على شيء ما هو أحسن لا لا <تصفيق> هذا ما استقيم آه. المعنى ما استقيم المعنى لأنك إذا قلت إلى أن يتوب إلى أن يتوب عليهم إلا. صار معناه إذا تاب عليهم فلا فلك فلاك من الأمن شيء ليس لك من الأمر الشيء الشيء شيء إلى إلى أن يتوب عليهم. يعني لله في في الأمر شيء ما لا لله هذا شيء ثاني. لكن إذا قلنا الآية ليس لك من الأمر شيء إلى أن يتوب عليهم. صار معنى الآية فإن تاب عليهم فلك من الأمر شيء. ولهذا أنكر ابن جرير هذا المعنى. قال هذا ما هو صحيح. لأن الأمر لله سواء تاب عليهم أو أو ما تاب عليهم. والرسول ليس له من من من الشيء سواء تاب الله عليه أو ما تاب عليه واضح عينك من شيء تراويه ينبع عليه ظالمون ولله ما في السماوات وما في الارض Yaghfiru li man ysha'au wa yadzibu man ysha'at. Wallahu akoo rrahim. Ya ayyuhan ladinamanu la ta'kul riba abwafa mu'abwafa wa taqulillahu واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينطلبوا خاسرين خائبين ليس لك من الأمر شيء سبق الكلام على تفسير هذه الآية وقلنا إن القول الراجح إن قوله ليس لك من الأمن شيء جملة معترضة وعلى هذا فيكون قوله أو يتوب عليهم معطوفا على قوله ليقطع أو يتوب عليهم أي يهيئ, أي يهيئ لهم أسباب التوبة حتى يتوب وبينا أن لله سبحانه وتعالى على عبده توبتين توبة التوفيق توبة التوفيق وتوبة القبول واستدلنا لذلك بقوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى قول ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو الرحيم قال أو يعذبهم يعذبهم معطوف أيضا على ليقطع وهذا هو وهذه هي الحال الرابعة والثالثة. كيف بعفرفة؟ وليتوب عليهم أو يكتبهم؟ قال أو يعذبهم أي يعذبهم بعذاب من عنده؟ فهذا كقوله قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. يعني أو يعذبهم عذابا من عنده فيرسل عليهم رجسا أو رجزا بالمرض والطعون والزلازل وغير ذلك لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فإنهم ظالمون الجملة هذه موقعها مما قبلها أنها تعليل لها يعني أنهم يستحقون أحد هذه الأمور لأنهم ظالمون إلا التوبة، فإن الله يتتابى عليهم زال زال وصفهم بالظلم، والأربعة الذين كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم كلهم تاب الله عليهم فأسلموا، كلهم تاب الله عليهم فأسلموا، وفي هذا إشارة كما سبق إلى أنه لا ينبغي الإنسان أن يدعو على شخص مهما بلغ في الكفر والطغيان باللعنه بل لا يجوز أن يدعو عليه باللعنه لأن اللعنه هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله ولا يحل لك أن تتحجر رحمة الله فقد يمن الله على هذا الكافر المجرم فيتوب كما أنه سبحانه وتعالى قد يمن على الفاسق الذي لم يصل إلى حد الكفر فيستقيم وتسوح حاله من فوائد هذه الآية أظن وما جعل الله لبشرى الفوائد نعم من فوائد هذه الآية ليقطع طرفا إثبات الحكمة لله عز وجل في أفعاله وتشريعاته وذلك لأن اللام للتعليل والتعليل هو الحكمة ومن فوائد هذه الآية ان الله سبحانه وتعالى يسلط المؤمنين على الكفار ليقطع طرفا من الذين كفر وليس كل الذين كفروا لأن من حكمة الله أن يبقى الإيمان والكفر متصارعين دائما حتى يتبين المؤمن الخالص من من غيره ومن فوائد الآيات الكريمة أن مآل الكفار واحد من هذه الأمور الأربعة إهلاكم الثاني خذلانه لقوله أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ومن فوائد هذه الآية أن الكبت وهو الإذلال والخلان هو الخيبة لقوله فإن قلبو خائبين. وهل لنا مثل في هذا؟ مثل قصة الأحزاب. فإن الله سبحانه رد ردهم على عقابهم خائبين. ثم قال ليس لك من الأمر شيء آخر من فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من الأمر أي الأمر الكون وفي هذه الجملة رد على الذين يتعلقون بالرسول عليه الصلاة والسلام في الدعاء والاستعانة به والاستغاثة به حتى بعد موت الآن تجدهم عند القبر الشريف يدعون رسول عليه الصلاة والسلام صراحةً بل إنهم عند الدعاء ولو كانوا بعيدين يتجهون إلى القبر لا إلى القبلة وهذا من سفهين ومن فوائد هذه الآية أبل هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف يأمره الله وينهاه وعليه فيكون في هذا لدعوى من يقولون إن الإنسان إذا وصل إلى حالة معينة من العبودية سقطت عنه التكاليف وهذا قول طائفة من الصوفية يقولون إن الإنسان إذا ترقى في لقين حتى وصل إلى الدرجة العليا سقط عنه التكليف، وصار كل شيء حرام حلالا له وكل شيء واجب ليس بواجب عليه، فلا يوجب عليه الصلاة، ولا يحرمون عليه الزنا، ولا شرب الخمر، لأن الرجل وصل إلى <تصفيق> إلى الغاية، وهذه التكاليف عندهم ما هي إلا وسيلة وطريق، إذا وصل الإنسان إلى الغاية سقطت الوسيلة، فقالوا لو أنك سافرت إلى بلد وصلت إلى, إلى هذا البلد، هل تحتاج إلى شيء إلى طريق تمشي فيه؟ لا هم يقولون كذلك العبادة طريق تصل به إلى غاية معينة إذا وصلت إليها سقطت عنه فيقال لهم إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق لا يصل إلى هذه المرتبة فما بالك بمن دونه من فوائد العاية الكريمة أن الله تعالى قد يتوب على آعة الناس وأشدهم كفرا لعموم قوله أو يتوب عليهم ومن فوائدها أيضا أن الله قد يعذب الكافرين عذابا ليس للمسلمين فيه يد بل هو من عند الله وحده لقوله أو يعذبهم ومن فوائد الآية أن الله لا يعذب إلا بذنب لقوله فإنهم ظالمون والظالم مستحق لأن ينكر الله به لأن الله تعالى لا يحب الظلم بل إنه قال في الحديث القدس إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم ثم قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض لما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من أمر شيء فمن دونه من الخلق من باب أولى بيّن لمن يكون الأمر فقال ولله ما في السماوات وما في الأرض ألم هنا الليل والاختصاص والملك يعني لله ملكا واختصاصا واستحقاقا والخبر الجار المجرور مقدم على المبتدا لإفادة الحصر يعني لله لا لغيره وقوله ما في السماوات وما في الأرض ما اسمه وصول يشمل كل ما في السماوات والأرض من إنس وجن وحيوان وجماد وغير ذلك وعبر بما إما لأن غير العاقل أكثر من العاقل فصار هذا من باب التاليب وإما لأن المقصود الأعيان والأوصاف وإذا كان المقصود الأعيان والأوصاف فإنه يؤتى بما لا بمن ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقل من لأنه, لأنه ليس المقصود العين المقصود الوصف يعني الذي يطيب لكم وتركنون إليه على كل حال سواء كان اسماء أو من باب التغليب أو من لأنه يقصد لذلك الأعيام والأوصاف فإنها تدل على العموم وأن جميع ما في السماوات وما في الأرض لله وقول السماوات هذه جمع وقد صرح الله تعالى في القرآن بأن السماوات سبع كما قال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب الأرش العظيم أما الأرض فليس في القرآن نص على أنها سبع وإنما فيه ظاهر يعني ما يدل ظاهرا على أن الأرض الأرضين سبع وهو قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم فإن المثلية هنا لا يمكن أن تكون مثلية الجنس والنوع والصفة لأن العرض المختلفة عن السماء اختلافهم ظاهر فتعين أن يكون المراد المثلية بالعدد وقد جاءت السنة مصريحة بذلك بأن عدد الأراضين سبع ولكن هذه الأراضون السبع هل هي متجاورة أو متطابقة كالسماوات؟ ظن بعض العلماء أنها مرجاورة وأن المراد بها القارات السبع ولكن هذا ليس بصحيح والصحيح أنها متطابقة أي بعضها فوق بعض ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضي فإن هذا يدل على أنها متطابقة إذ لو لم تكن كذلك لم يعذب هذا الذي اقتطع شبر من الأرض إلا بأرض واحدة فقط. ثم هل هي متلاصقة أو متبائنة؟ قال بعض العلماء أنها متلاصقة، وقال آخرون بل هي متبائنة أي بين كل طبقة أي بين كل أرض والأخرى فاصل هواء. والله أعلم بذلك. الله أعلم وربما ي... نطلع عن طريق العلم الحديث على الراجح من هذين القولين وقول ما في السماوات وما في الأرض قال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر مضارع من المغفرة والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه مأخوذة من المغفر الذي يوضع على الرأس عند القتال، فإنه ساتر للرأس وواقي للرأس. أليس كذلك؟ ساتر وواقي. فالماغفرة هي ساتر الذنب والتجاوز عنه. وقوله لمن يشاء. هذه الآية مقيدة. بماذا؟ مقيد بالحكمة أي من اقتضت حكمته وأن فر له غفر له هذا واحد ثاني مقيد بما عد الشرك فإن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون, ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لكن المشرك لو أسلم لغفر الله له لقوله تعالى قل الذين كفروا ينتهو يغفر لهم ما قد سلف فيكون إذن من يشاء أي من اقتضت الحكمة المغفرة لهم لأن مشيئة الله مقرونة بالحكمة يستهلم من ذلك من المشرك لقوله إن الله لا يشرك به ويغفره ما دون ذلك لم يشاء ما لم يتب فإن تاب غفر له لقوله تعالى قل للذين كفروا ينتو يغفر لهم ما قصلا وقوله يعذب من يشاء يعني ممن يستحق التعذيب ممن يستحق التعذيب وقوله يعذب من يشاء هل يستثنى منه المشرك لا لا يستثنى منه المشرك لأن المشرك قد أعلم الله تعالى أنه لا يشاء أن يغفر له فلا يكون داخلا في المشيئة، بل هو يعذب المشرك قطعا، لأن وعده لا يخلف. سبحانه وتعالى، فالمشرك لا بد أن يعذب، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وموه النار ومال الضال من من لكن لو تاب، <تصفيق> لو تاب، فإن الله يتوب عليه ويغفر له. ثم قال والله عفور رحيم ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين مناسب جدا لقوله يغفر لمن يشاء فلكونه غفورا صار يغفر لمن يشاء طيب الغفور اسم من اسماء الله المتعدي هو اللازمة متعدي اذا لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور الإيمان بأنها اسم من أسماء الله والثاني الإيمان بما تضمنته من صفح والثالث الحكم المترتب على هذه الصفة، وهو أنه يغفر يعني ليس غفاراً بلا ما بل هو يغفر فنستفيد إذن من هذه الآية إثبات الاسم الغفور إثبات الصفاء المغفرة إثبات الحكم المترتب على هذا أنه يغفر بهذه المغفرة الرحيم أيضا اسم من أسماء الله والرحيم عنه هو ذو الرحمة المقتضية للإحسان والإنعام فالإحسان والإنعام من مقتضى الرحمة وليس هو الرحمة بل هو من مقتضاه لرحمته يحسن وينعم وقد فسر من ينكرون الرحمة فسر الرحمة بأنها الإحسان أو إرادة الإحسان وهؤلاء هم الأشاعرة حفظ الله عناه وأنه يقولون إن الله ليس له رحمة لماذا قالوا لأن الرحمة رققة ولين وخضوع للأمر الواقع فيقال لهم هذه رحمة من رحمة المخلوق أما رحمة الخالق فلا تتضمنوا نقصا أبدا بل هي كمان محف ثم إن قولكم إنها رقة ولين فنقول إن الرقة واللين صفة مدح لأنها خير من الغلظة ولهذا قال الله تعالى إن رحمتي سبقت غضبي وقوله منها توجب أن الإنسان يخضع للأمر الواقع ومعش ذلك حتى يرحم نقول هذا بالنسبة لمن بالنسبة لرحمة المخلوق أما رحمة الخالق فلس فيها خضون إطلاقا ثم إنه منقوض عليكم لأنه يوجد مثلا رجل قصر ملك من الملوك الذي لا أحد ينابذه فيما يتكلم به ويكون عنده من الرحمة شيء عظيم. نعم. إذا واحد شيء بشيء، إذا نصحه واحد يعني منكر منكر هو هو تجبي هذه العاية ليس لك من الأمن شيء. أي نعم أقول ليس لي من الأمن شيء الأمر الكوني. أنا ما أملك إني أهديك. لكن لي من الأمر اللي هو النصيحة أن أن أنصحك. قال الله تعالى: ولتكم منكم أمم يدعون الخير ويأمرونا في المعروف. إيه نعم. شيء يكون التعبير بما يعني قطعا هو الوجه الثاني إذا كنتم وليس بأن يعني غير المعقول أكتر لأن الله تعالى يقول يعني هم من ملائكة وملائكة يقول الله فيهم وما يعلمون من ربك إلا. إيه نعم. كذلك الحديث ليس في السماء الموضوع وصل عن صحيح لكن ملائكة جنس واحد. الملائكة جنس واحد و... والبشر لا. والبشر جنس واحد غير البشر ما شاء الله أجناسين لا ما تعقل لا أقول لأني مما يعقل, يعقل. أجناس لا تعقل أخرج السوق عند الأطعام شوف أرى عندك ذر كبير وذر صغير وحشرات أخرى و... ما تعقل أشيك أقول لأني غلب ما لا يعقل نعم ذكرنا تحريم اللعنة المعين نعم لكن الوصف يا شيخ مثل الفيزك. شيء. هل أنا مثلاً مثل إيش يعني مثلا أبو غريل رضي الله عنه لما وجد المرأة يعني تلعن الفاسق قصك لا نصفه ماذا نقول مثلا يا قاسق يا زاني كما فعل أبو غريل رضي الله عنه لا يا زاني هذا قذف نقول هات أربعة شهود يشهدون بأنه بأن هذا الرجل زن بامرأة قوله للمرأة قوله للمرأة يرجع يا زاني لا يمكن قصته أن زاني بغير عزنا الفرج لأن الرسول أخبر بأن المرأة إذا استعطرت فمرت بقوم فهي كذا يعني زاني يعني زانية يعني أنها أن فعل هذا سبب للذنب نعم إيش الدعاء وغير اللعنة على المعين إيش الدعاء غير اللعنة على المعين يجوز هذا هي نعم يجوز على المعين لعينه إيه يجوز ولا هي ليست من شيء لا هذا في في اللعنة فقط لا قلنا ليس ل ل أحد شيء فيها هذا رسائل من شيء حتى في الدعاء من شيء لا, لا إذا دعوت عليه بم بمقترض مظلمه فان على حق نعم الكافر نعم اصابع نعم الله. ما يلعن حتى لو علمنا هذا الرجل كافر يكفر بالله واستجد الصنم ما نعمه، ها؟ الفعل أن لعن معناه التضرر لبعض الرحمة الله، فأنت لعن تلعنه تدعو عليه بشيء يمنعه من رحمة الله، وما دام الإنسان لم يموت فهو يعني قابل لأن يرحمه الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أبغى فهم طاعها واتقوا الله لعلكم تُبِنِون واتقوا النار التي أعدت الكافرين يطيع الله والرسول لعلكم تُرْحَمُون بس مِنَ الشَّيَاطِينِ الرَّجِيمِ قَالَ اللَّهُ تعالى يا أَيُّهَا الذين آمُنُوا لا تَأُكُلُوا الربا عَضْعَافًا وَضَاعَفًا نعم واتقوا الله على علم ودفعون. من أين ها؟ قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله فور رحيم من فوائد هذه الآية بيان عموم ملك الله سبحانه وتعالى لقوله ما في السماوات وما من صياغ العموم كما هو معروف ثانياً انفراد الله بذلك لتقديم الخبر والخبر حقه التأخير ومن طرق الحصر تقديم ما حقه التأخير ومن فوائد هذه الآية إثبات تعدد السماوات وقد بين الله تعالى في كتابه أنها سبع سماوات، وأما الأرض فذكرت بصيغة الإفراد والمراد الجنس، فيشمل جميع الأراضين، وقد بينت السنة أنها سبع. من فوائد الآية الكريمة إثبات المغفرة لله بقوله يغفر، وإثبات التعذيب لقوله يعذب. ويترتب أو يتفرع على هذه هاتين الفائدتين إثبات تمام سلطانه في ملكه وأن الأمر له في التعذيب والمعفرة ومن فائدها إثبات المشيئة لقوله لمن يشاء وقوله من يشاء والمشيئة تأتي كثيرا في القرآن الكريم. ولكنها مقرون بالحكمة أي من اقتضت الحكمة المغفرة له ومن اقتضت الحكمة أن يعد ومن فوائد هذه الآية إثبات الاسمين الكريمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم وإثبات ما تضمناه من صفة وهي هنا لا إثبات ما تضمنه من صفة وهي المغفرة ما من المغفور والرحمة ما من الرحيم طيب ومن فائدها أيضا إثبات الحكم المترتب على ذلك وهو ما يعرف عند بعض العلماء بالأثر وهو أنه يغفر ويرحم يغفر ويرحم والقائد في أسماء الله أنه, أنه, أنه إذا كان الاسم متعدياً، فإن الإيمان به يتضمن ثلاثة أمور: الإيمان بكونه اسم من أسماء الله، وبما دل عليه من صفة، وبالحكم الذي يترتب على ذلك. وإذا كان لازماً غير متعد، فإنه يتضمّ. فإن الإيمان به يتضمن الإيمان, ب... الإيمان به بسم من أسماء الله، و. الإيمان بما دل عليه من الصفة ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضعفا تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به لأن النداء يوجب يقضة المخاطب وانتباه المخاطب والخطاب الذي يعتنى به يسبق بما يفيد الانتباه والاستيقاظ وتوجيهه إلى المؤمنين يدل على فوائد يا أيها الذين آمنوا أولاً الإغراء والحث على ما تضمنه الخطاب لأن منادتها هؤلاء باسم الإيمان يدل على أن, أن ذلك من أجل أن يثير هممهم كما تقول للرجل تخاطبه يا كريم أكرم ضيفك فإنك إذا قلت يا كريم فإن هذا من باب الإغرى والحث يعني من أجل كرمك أكرم وتقول يا رجل أترك السفلة أو يا حليم أترك السفة وما أشبه ذلك المقصود بمثل هذا الإغرى والحث، ويفيد أيضا أن الالتزام بما دل عليه الخطاب من مقتضيات الإيمان فمثلا ترك أكل الارتباء من مقتضيات الإيمان لأن الخطاب وجه للمؤمنين ويستفاد أمر ثالث وهو وهو أن المخالفة في هذا منقصة للإيمان وسبب للمقصانه. طيب إذا نستفيد في توجيه نستفيد في تصدير الخطاب بالنداء إيش لا الاهتمام به والعناية به أما توجيه الخطاب للمؤمنين فنستفيد منه ثلاثة أشياء الإغراء والحث وأن هذا مقت أن وأن الانتثال أو العمل بمقتضى الخطاب انتمام الإيمان وأن مخالفته نقص في الإيمان. وقالوا يا أيها الذين آمنوا تأتيها كذا مطلق في القرآن الكريم لكن معناها مقيد بما يجب الإيمان به. يعني هي مطلقة تشمل الإيمان بأي شيء لكنها مقيدة بما يجب الإيمان به ولكن البر منامنا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمان يتضمن الإيمان بستة أشياء بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشده ثم الإيمان المراد به ليس مجرد التصديق فقط بل الإقرار المتضمن أو المستلزم للقبول والإدعان أما مجرد أن يصدق الإنسان بالشيء فإنه ليس بمؤمن فأبو طالب مثلا نصدق لأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم ينفع، لأنه لم يقبل ولم يذعن فلا بد من قبول وشبعد، وإذعان، يعني يعني قيادة. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بإيش؟ بما يجب الإيمان به، وهي الأمور الستة التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. أنتم تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. لا تأكل الربا الأكل معروف وخلافه الشرب واللبس والسكن والانتباعات الأخرى لكنه عبر بالأكل لأنه أخص ما يكون في ملابسة الإنسان فالذي يدخل إلى جوفك ليس كالذي تلبسه ظاهر جسدك وليسك البيت الذي تسكنه، فإن أبلغ ما يكون في ملامسة الإنسان هو الأكل، ولهذا نهى عنه. والإنسان عندما يكون عنده شيء، وهو جائع عاري، ليس عنده سكن. ما الذي يقدم؟ الأكل. فهو أشد ما يكون ضرورة للإنسان هو الأكل. ولهذا قال لا تأكل الربا وقول لا تأكل الربا الربا في اللغة الزيادة ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني علت ومنه الربا جمع رابية للمكان المرتفع من الأرض والمراد بالربا هنا الربا الشرعي وهو زيادة ونساء زيادة رب ونسى ويسمى ربا الفضل ونساء ويسمى ربا النسيئة ويكون الربا في أموال خاصة بينها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح هذه الأشياء الستة متفق على جريان الربا فيها فإذا أبدل جنس بمثله لزم فيه شيئا التساوي والتقابض في مجلس العقد وإذا بيع بغير جنسه لزم فيه أمر واحد وهو التقابض في مجلس العقد إلا بين الذهب والفضة وسواهما فإنه لا يشترط التقابض في مجلس العقد واضح إذن الأموال الربوية الستة البر الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح إذا بيع واحد منها بمثله لازم فيه أمران وهما يا آدم نعم <تصفيق> هذا التقابض التقابل في والثاني التماثل التماثل يعني أن يكون سواء وإذا بيع بغير جنس ما عدد الذهب والفضة فإنه يشترط التقابض في مجلس العقد فقط دون التساوي. طيب أما الذهب والفضة فإذا بيع أحدهما بالآخر فلا بد فيه من التقابض وإذا بيع أحدهما بالأجناس الأخرى الأربعة فإنه لا يشترط التقابض معلوم؟ طيب فإذا بعت ذهبا بذهب لازم التساوي وزنا واتقاب فلا يجوز أن تبيع غراما بغرامين ولو كان يدا بيد وهذا يسمى ريب الفضل لأجل الزيادة ولا يجوز أن تبيع غراما بغرام, بغرام ولكن مع عدم القبض ويسمى هذا ربا النسية وإذا بعت ذهبا بفضة غراما بعشرة يجوز لكن يدا بيد لكن يدا بيد وإذا بعت فضة ببر لا يشترض لا تقابض ولا تساو لماذا؟ لأن الذهب والفضة مع غيرهما لا يجري فيهما الرباب لا يجري فيهما الرباب يعني فيجوز أن نشتري منك صاع بر بترهمين وإن لم أقبضك وكذلك لو قبضتك ولم تقبضن كلها هذا جائز وذلك لأن الربا بين الذهب والفضة وما سوى هما ليس بجاري طيب فالدليل على اشتراط القبض والتساوي في الجنس الواحد قول النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا تلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فقد اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وقال الذهب بالفضة ربن إلا هؤها يعني لا خذ واعطني يعني يدا بيد لكن قد يقول قائل إن قوله إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد يشمل ما إذا باع برا بفضة فإن الجنس مختلف وإذا طبقنا هذا على الحديث قلنا لا بد أن يكون يدا بيد لأنه قال عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه الأسلام فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد نقول نعم هذا هو مقتضى هذا الحديث لكن يخصصه ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في السمار السنة والسنتين فقال من أسلف في شيء فلسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ومعنى يسلفون يعني يقدمون الدراهم الثمن ويؤخرون المثمن يعني يأتي الرجل ويشتري من صاحب البستان تمرا لمدة سنة أو سنتين بدراهم يعطيها إياه نقدا فهنا اشتري تمر بدرهم مع تأخر القبض مع تأخر القبغ والسلم جائز بالإجماع وهذا هو الدليل لتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً طيب إذا باع صاعاً من البر بصاعين من الشعير يدا بيد ما تقولون جائز, جائز لقوله إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد طيب إذن الأربى يكون في أموال خاصة وهي ستة بنص الحديث أما ما عداها فإن من أهل العلم من قال ليس بهارب ليس بهارب كل شيء سوى هذه الستة لا ربا فيه ومن العلم من قال إن من كان إنما كان بمعناها فله حكمها فأوراق النقدية المستعملة الآن بدلا عن النقد يكون لها حكم ذلك النقد فإذا كانت أوراق عن فضة يعني جعلت عوضا عن فضة فلها حكم الفضة لكن إذا اختلف جنسها دخلت في عموم قوله فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد كذلك أيضاً الذرة والرز ليس من أصناف الستة لكنهما بمعنى الأصناف الستة فإنك لا تجد فرقاً بين البر والرز أو بين الشعير والذرة كل منهما طعام يقتات طيب الفواكه كالبرتقال والعنب هل فيها ربع لا فيها ربع فيجوز أن تقنين كيلوين بكيلوين ونص أو بثلاثة من العنب يعني كيلوين عنب بكل بكل وين نص عنب لا بأس لأن هذا لا يجري فيه الربط طيب سيارة بسيارتين آه يجوز يجوز لأن ما هي من الأصناف الستة بعير ببعيرين يجوز لأنها ليست من الأصناف الستة طن من الحديد بطن منصب يجوز لأنه لاسم من أصناف الستة وعلى هذا فقس فأنت إذا عرفت الأصناف الستة وما كان بمعناها تماما فما عدا ذلك فقد قال الله فيه وأحل الله البيع وحرم الربا نعم طيب لو باع ثوبا بثوبين يجوز ولو ما أعلم التقابض ولو ما أعلم التقابض لأن هذا لا يجري فيه الربا وقوله تعالى أضعافاً مضاعفة أضعافاً مضاعفة ضعف الشيء مثله بمعنى أنك تكرره مرتين فيكون ضعفاً كدرهم بدرهمين مضاعفة يعني مزيد على الضعف الأول فمثل درهم بدرهمين وبعد سنة نجعله نجعله بثلاث دراهم وبعد سنة نجعله بأربع دراهم لا هذا هو فعل جاهلي ربا الجاهلي يستدين الرجل من الشخص فإذا حل الأجل قال إما أن توفي وإما أن تربي إذا عوف برأ ذمته إذا لم يوفي يربي بمعنى أنه يزيد فيقول مثلا إذا حل وقدره ألف يقول إما أن توفيني عن الألف وإلا فهو عليك إلى السنة القادمة بألفين فإذا جاءت السنة القادمة ولم يوفي قال إما أن توفي وإما أن تربي